119. وليس الذكر كالأنثى 110. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم 111. فتقبلها ربها بقبول حسن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 119. الله يرزق من يشاء بغير حساب 110. هناك دعا زكريا ربه 111. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة 112. إنك سميع الدعاء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 واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإذكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء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 وَمَا كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح ويسى بن مريم فِي في الدنيا والآخرة ومن المقربين. 117. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين 118. قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر 119. قال كذلك الله يخلق ما يشاء 110. 119. فإنما يقول له كن فيكون 110. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 111. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم